بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان المستمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الحق فآمنا به وَلَا الْمُشْرِكِ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَبَّرَ رَبّنَا مَسْفَكًا صَاحِبَ سَوْءٍ وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِينَةٌ عَلَى الْهُوَى شَقًّا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنْس وَالذِّنُّ عَلَى اللَّهِ كَبِيرٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَّهَقًا فَأَنَّ مِنَّا وَنُزِّلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ أَنذِرَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن لن يبعث الله وَأَنَّ لَمَسَتْ نَفْسَهَا فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَساً شَدِيداً وَشُبباً وَأَنَّكُمْ لَنَقْعُدَنَّ فِي مَقَاعِدِ السَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْلُ لَهُ نُهَاراً وَطَغَا وَأَنَّ لَنَا دَرِي أشر اريد بمن في الارض ان اراض بالربهم وشدا واننا من الفالصون ومن لا دون ذلك كلنا ترى متقبدا وان ظننا اننا جَعَلَنا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نَجْعَلْهَا هَرْبًا وَإِنَّ لَنَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضِعْفًا وَلَا هَرَمًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَنَّ الْمُسْتَطَاعَ عَلَى الْقَوِيِّ قَتْلَ أَصْحَابِهِمْ مَّا ان غدا فينا منسي ومني يرهب عنك رب يسلكه عذابا وقعد وان من المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وَأَنَّهُ مَنَادِيُّ لَيْلٍ مُسْتَطِيرٍ وَأَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مَّاجِدٌ أَبُو حُزَيْمٍ يَغْدُو حَنِيْبًا وَيَأْتِي لَيْلًا طَالِعَ الْحَنِيْبِ فَمَثَلُهُ كَصَاحِبٍ أَثَارَتْ بِهِ الْأَشْجَانُ كَلَّا بَلْ رَانَ قُلْ إِنِّي لَكُمْ مُذِكِّرٌ لِلَّهِ وَلَأَجِدَنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُجَادِلُ فِي <تصفيق> اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ إِلَّا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا ان ان لهم دارا ان القالبينا في ما ابدا حتى اذا راهو ما نعبد فسيعلمون من اضعنا ضرا و اضل وَإِنْ أَدْرِي أَمْرُهُمْ لَمَا عَدُولٌ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْمَلَائِكَةِ وَبِالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ يُؤْمِنُ بِالدِّينِ وَمِنْ قَلْبِهِ رَضًا لْيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَحْدَثَ لَهُ رَبُّهُ ثَلَاثَةَ